بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجعين والمسان على نهديه المهتدى ويهداه وكفاه فرم بلا يمديه لا زلنا نحن وسل عقيدة الشهية ونحن ان شاء الله تعالى سيكون درسنا هذه الليلة وهذه الدرس التي تريها حول بعض رسائل الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وأهمية مدرسه كتب ورسائل الشيخ الاسلام بن رحمه الله تعالى لا تخفى على طلبة ذلك وعلى من له إلمان بحياة الرجل وتحقيقات وبأذنب لأنه لا يزال إلى يومنا هذا الأمة بحاجة إلى مدارسة قطب شفل سنتي لا بأنه من, من تنين إنما لأن منهج القائم على أسس سليمه في المدارسه والاستنباط وتحقيق المسائل ومن هنا يسمى منهج متجه. من وقد يغلب بعض الناس ويظن أن من ما مات ظهرا من أصل. أنت أعاصي. أنا أقول كلمة. كما ان القران نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 واربعمئه سنه وسنته كانت في حياته ثم نقله الصحابه ايضا قبل ذلك وهو باب كما هو مقطوع به في دين المسلمين فايضا المسائل والقرائن والمناهج المؤصلة تفسيرا صحيحه هي باقيه وتبقى واختيار من شيخ الاسلام لان الامه مرت بها مناهج متعدده فلسفيه وكلامية انحرفه ولا نزال الى الان نعيش ثقافه فكان هناك من الائمه العلماء المجددين المحققين من يعيد أمة أو زمن ورسولنا رباني أن الأمة بكامل لا يجب الحق كما جاء في الحديث لا تزار طائفاً أمة على الحق المسلم ولا يمكن لأحداً دي يغير دين الله لا يمكن أن تكون الصوفية هي دين المسلمين ولا دين الرافضة هو دين المسلمين ولا دين المعتزلة هو دين المسلمين ولا دين هو دين المصير لا يمكن لأن هذا فيه خروج عن دلائل الكتاب والسنة الصحيحة الصريحه وقد بقيت هذه الفئات طوائف وفئات ومقالات كما يعبرون مقالة فلان مقالات المعتزله مقالات الجميل اما الدين فهو احكام الدين عقيده وشريعه فهي وعلى هذا فنحن من خلال هذه الدروس نوصي طلاب العلم بالاكثار من القراءه بشكل سمكي لانه يفيدنا الان في ظل ما يجري اليوم من صراع وانحراف وللاسف انحرافات حتى عند من قد ينتسب إلى المذهب السلفي للأسف، أنه قد يرتد على منهجه في قضايا لا توافق المنهج. وإلا فشيخ الإسلام أو غيره من العلماء الأعلام من الصحابه الكرام ليس فيه أحد معصوم، وكل من أخذ من طوله. لكن الايمان الذي يحقق نعم ونحن طلبة العلم كل من قرا جرب ابحث المساله الفلانيه وانظر ماذا قال فيها الايمان فلان وفلان تجد كلاما طيبا لكن اقرأ ماذا قال فيها شيخ الاسلام عند تحقيقها تجده اتاك بكل ما يرد من اقوال وما يورد من ادله ونظر فيها واجتهد وكما قلنا اجتهد وليس بمعصيه لكن هو يدلك على المنهد التحتك ومن هنا فإن كتب شيخ النساء المتانية في الجملة على رأسي أنك من الذي طبع مع فهرسه في سبعة وثلاثين مجلدا، وهذا كنز من كنوز الدول فهذا نوصي ونوصي طالبهم يقعون فيه وأن لا يزهدوا اثنين كتب في الإسلام المنصوحية الاخرى وعلى رأسها منهاج السنه النبوية هذا الكتاب في تسعة مجلدات مع العرس ما هو موجود في الفتاب كتاب مستقب وهو رد على الرافض اثنين عيما من الكتب كتاب موافقة صريح المنقول لصحيح المنقول الذي طبع باسم درء تعارض العقل والنقل يعني منع تعارب العقل والنقل وهذا أيضا طبعات جامعة الايمان كسابق أيضا هذه الصنة في أحد عشر المجلة هذا أيضا كتاب يشبس أيضا كتاب آخر جميل جدا ومهم له وهو كتاب الاستقامة وهذا فرد على الصوفية والرد على بعض ما قاله البشيري في الرسالة المسمى بالرسالة المشيرية التي هي دستور الصوفي ايضا لشيخ الإسلام رد على متفلسفة في كتاب اسمه الصفدية الاستقامة طبعا من مجلدين أيضاً طبيعاً في المجاهدين أيضاً في كتاب الشرق الإسلام مهم جدا اسمه النبوات وهذا ليس موجوداً في مجرد الفتاوى عادة. اضافه أيضاً إلى شرح الأسفهانية والتسعينية وإطار التحليل فهذه أيضاً قدر سبق طبيعة قديمة لكن ليست في مدنوع الفتاوى الضخم التي هو سبق ذلك من وغيرها من كتب شيخ الإسلام التي طبع وبعضها عبك بعضها ممكن في مدنوع الفتاوى وبعضها ليس مدنوع من ضمن السرسلة المهمة التي جمعا وليست مجموعه جهه مجموعه فتاوى السلسله التي طبعتها دار عالم الفوائد هذه جامع المسائل جامع المسائل طبع منها حوالي تسع مجموعات كل مجموعه مجلد اغلبها رسائل لم تنشر من او رسائل مشرط لكن الموجود هو كلام تحقيقي على نسخ خطيه غير مذاهبه وهذا طبعته عالم الخواهد واعانت على طباعته مؤسسه الشيخ سليمان الرجيم قال لي هذا المسجد هو احب المساجد التي بناها ويشرف عليها ويثق عليها ونسال الله ان يثيب ويثيب كل من بدل فهذه ايضا المجموعات مع كتب اخرى لابن تيميه وابن القيم طبعت بعضها يهدى هديه وبعضها يباع بسعر منخفض لكن هذه السلسله من اجمل جامع المسائل طبع منها تسع مجموعات اغلبها ليست مرتبطه فنصف ثمانيه واكرم اقراه لشيخ الاسلام يعيد لكم الثقه بمنهج السبب الثقة بالدين لانه رحمه الله تعالى نافح واطلع على المقالات ما لم يطبع غيره له علم بالمقالات عجيب حتى ان بعض رؤوس الفرق اذا جاء يناقش الشيخ الاسلامي في يتبين له ان شيخ الاسلام عنده معلومات في مذهبه ما ليس عنده حتى قال كلمه صحيحه رحمه الله تعالى قال ما ناظرت احدا الا وأنا اعلم بمذهبه منه لاطلاع شيخ الاسلام ضخم وهذا هو المهم يا ايها الاخوه في تزييف عالم في تشكيك وتشكيك في دين في حقائق دين فلا بد من رفع للشكيك والأمة إذا نشأ فيها التشكيك وإذا نشأ فيها الريب وتداخل فيها الأقوال المنحرفة وأمة لا تتعيز على أساس المتوى تكون مطلبة والأمة المضطربة عقائدياً وفكرياً وأخلاقياً أمة قابلة للهزيم المهم إعادة الثقة بالدين اليوم القراءات الثقافية للاسف الشديد أكثرها قراءات تصد في جليله الرياض يوم الخميس الماضي الخميس هذا القريب 27 وعشرين محرم واحد صور ما قال ينكر فيها احاديث في رواه البخاري يقول العقل ما يقبل العلم الحديث ما يقبل وفرق انفه حديث الدكا الذي قتل بحسن يقول هذا متنه حتى ولو هو صحيح ورواه البخاري متنه باطل يجب رده مثل الحديث التجاوي بأبوال الإبل في قصة العرب يقول أنه النجس تنقل الأمراض لا يقبل هذا الحديث ومثل بعض الحديث يجب الحديث يقول أن هذا قصد وينشر في الجريدة من ماذا ماذا يريدون من الدين إذا انتهكت السنة التي دونها البخاري في كتابه الذي هو صح كتاب على كتابه جديدة سياره تقرأ هذه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائدة وليست او أو محتملة هذه ممحصة ثم الطامنة الكبرى ماذا يقول يقول إن البخاري رد آلاف الأحاديث يعني كان اختار هذا ورد الاف يعني ممكن رد يعني البخاري يرد هذا كلام غير لا يفقه معنى طرق الحديث ولا تدوين السنه ولا كيف اختار البخاري هذا هو الاصح ولم يختار كل صحيح لماذا البخاري اختار لأنه عنده عده طرق وروايات فيختار الاصح ولهذا البخاري لا يشتمل على السنه واحدة و ايضا ما سهم زيادات والسنن الاربع فيها زيادات ومسند امام احمد بن محمد فيه زيادات ومسند بطول الطيالسي فيه زيادات وايضا الكتب الاخرى والاسن فيها هذه زيادات ويعلم ذلك الحديث اما الجاهد الصحفي فكيف يتدخل في شعوره التخصص الدقيق لو ان هذا الرجل او غيره تكلم في مساله طبيه لسفهاه الناس وقال ما علاقتك انت كاتب انت صاحب ما علاقتك بتخصص الدقيق في الطب لكن لم يتكلم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وللاسف حين لا يكون هناك احتساب على امر هذا ليقف عند حقه ويحترم سنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث ذكره فهذا سبق وليس في جديد. لكن يريدون أن تبعهم للحديث وهذا الكاتب ليس عنده استعداد يقرأ ما فيه في حديث الدول وما كتب عنه من قبل أربعين سنة من كتابات من اطباء من متخصصين ما عنده استعداد وإنما استعداده روباك على عليكم قال الغربيون ان الذباب ينقل الميكروبات اذا لا يمكن اخبث حديث فاليرض لا وهذا الإنسان الذي يرد بعقله حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعني هذا ان الذباب لا ينقل الامراض لا وانما يعني ان ما دل عليه الحديث حق إذا هم يسيئون الحق أنتم والكاتب وغيره من عاش على النعمة قد يجهل أن أهل البيت قد لا يكون عندهم عشر إلا هذا دين الذي فيه الحق ما عندهم غيره ولا يزال إلى يومنا هذا في السجاد في موريتانيا. في بعض بلاد المسلمين يتعشون من حليب الاذن فقط ليس عندهم شيء ما عندهم رز ولا لحمه ولا دجاج ولا هذا عشرهم كفايه اليس كذلك يا احبابنا طيب عشر اهل البيت في اذن وسقط فيها ذباب الكاتب الوقح المعتدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يراغوه من المجيح لكن مرضينا جمعي صلى الله عليه وسلم فهي يرى السور فإن في آيات الجناحين مدى وفي حافة الشفاء ويشربونه ولا يضرون وكم شربنا أنا احكي كم شربنا وشرب غيرهم مما وقع فيه الغبار وما جاء بشيء من هذه لكن اعترافه التمحن ونشر التشكيك في وسائل الاعلام هذا هو فقير ولا يجزمك معذره الاصدقاء نحن الآن مع الجلد الاول من جامع الوسائل وهذا مجلد ذكر فيه شيخ الإسلام تيمية أنا المحققون جمعوا فيه عدة رسائل لشيخ الإسلام، منها رساله حول اسمه الحيل القيوم ومنها في إفادة عبود الله، ومنها في الرد على الصوفية في الاقطار والأرواح، ومنها في الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، ومنها أيضا في الرد على الصوفية في مسائل أرباب الأحوال. ومنها مساله في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ومنها في التحديث على ايه آل اغير الله يتخذ وليا فاطع السماوات ومنها كلام في اول سوره حامين السد ومنها ايضا في حديث سيد الاستغفار حديث معار اتدري ما حق الله ومنها مسائل للفتوه و وبعدين اخره مسائل القيم منها مسائل في افعال الحج ومنها مسائل في البيع الى اجل والايجاره ثم بقيه الكتاب في مسائل الطلاق طلاق السنه والمنع والطلاق الثلاثه والظهار ونحو ذلك هذه خلاصه هذا المجلد اللي هو المجلد الاول اما وقفتنا المراه فهي مع رساله من الرسائل عظيمه جدا سماها المحققون يبدو أن هذه كانت هذه الدروسه الخطيه قاعده في الصبر والصبر من اعمال القلب ومنزلته عظيمه منزلته عظيمه وشيخ الاسلام في هذه الاسئله المتينه يقدم لها مقدمه عظيمه وهو ان يكون جعل الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بكل منزله خيره من فهو في دائم في نعمه الرب ثم ذكر الحديث عجبا لان المؤمن ان عامره كله عجب ما يقضي الله له من قضاء الا كان خير له ان اصابته سرا شتر فكان خيرا وان اصابته ضرا صبر فكان خيرا يقول شيخ الإسلام هذا الحديث يعم جميع عقليه الله يعني كل ما ينطقه الله للمؤمن كلها من اولها الى اخرها ويبين أنها خليه لا يقضي الله للمؤمن شيئا خيرا رايت و قلنا لقد فقهنا عليه وصارت عاقبنا مع ربنا سبحانه وتعالى ضوئا. لا يقضي الله لك قضاء مما تحب او مما تكره الا وهو خير ليه؟ إن قضاء لك ليه قدن قضى لك شيئا تحبه ثره كان هذا العبء من الشاكرين فيشكر الله لا طيب وين صبقه الله من, من مرض او فقر أو ابتلاء أو نعمه ايضا علم أنهم قضاء من الله فصبر عليه فكام وعلى كل فقدر الله جار على العبد. شاء أبا مسلما كان او كافر صاب الذي يعتبر على قدر الله ولا يصبر هل يرفع هذا قدر الله هل يرتفع عنه هذا الابتلاء لا ومن هنا الذي لا يصبر يجمع بين, بين نقصين يقع فيه أحدهما أنه يقع عليه الابتلاء فيحزن في الدنيا والثانية لأنه لا يصبر عليه اصلا وذكر ان السلف قالوا الايمان إسمان نصف صبر ونصف شكر شكر على نعم الله التي تليها ونصفه صبر على اعداء الله عز وجل ثم انه رحمه الله في هذه الرساله المتينه يذكر ان اقسام الصبر اربعه المشهور عندنا كان النهايه ثلاث منها الشيخ السبع سبه الى اسم ننظر ماذا فيه الاول الصبر على الطاعه الطاعه فيها من صبر ومصابر لا بد فيها من مجاهده العدو الباطل والباطل لان اي طاعه هناك بقاع طرق لها في لصوص وقطاع طرق اي طاعه وهذا لصوص وقطاع طرق لاي طاعه جزء منهم فيل داخل الهوى والنفس وجزء منهم خارجي اما شيطان يجري من هذا المتوكل من شياطين الاسم، فإذا كان في قطاع طرق أنت تحتاج إلى مجاهدة ولا لا تحتاج, لا. تحتاج إلى تحتاج صبر وصبر، فالطاعات تحتاج إلى صبر وصبر من صلاة، من, من صيام، من طعام، من تعيين زكاة، من نفخة، من خير، حتى الوالدين حتى تربية الاولاد حتى تبسمه في وجهي كم من نفس الاماره بالسوء تملى ان تتفشى بك من من تو بها نفسها فهناك تطقوا فمتى تحتاج الى هذا النوع من, من الصبر على الطاعه لكن من فضل الله ان الانسان اذا تعود الطاعات سهل عليه كل المتمرن عليه على حركة رياضية حركه رياضيه ولا على أحوال جهادية يتحول الإنسان يؤديها بكل سهولة فكذا الطاعات والحمد لله النوع الثاني الصبر عن معناه الله عز وجل وهذا أيضا له شأن معين لأن النفس ودواعيها وتزيين الشيطان وقرن السور كلهم يدعونه إلى راسته ويجرونه ومن ثم فإن بمدال صبره ومجاله يترك هذا هذا هنا يقول الشيخ الاسلام هنا رحمة الله عبارة لبعض السلام مهمه ماذا يقول فيها يقول أعمال البر يفعلها البر والفاجر صح الله البر يفعلها البر والفاجر ولا يقدر على ترك المعاصي الا صديق الشأن في إيش؟ ها في المجاهده والصبر في ترك المعاصي اما ان الانسان يفعل بالله يفعل, بينا؟ يفعل, بينا؟ يفعل, بينا؟ يفعل بينا؟ ولهذا تجد الانسان احيانا كما لا يخفى عليه قد يكون محافظ على طاعات واين هو موقن لا يترك الصلاه ولا يغش في البيع والشراء. يصلي لكن في عند البيع والشراء المال يغش. وقد يأتي الشيطان لهذا الإنسان ويقول له أنت عندك رعاة عندك معاصي فهي غير داودية. فاستمر استمر على التجارة بها. ماشي هذه المشاكل النوع الثالث من الصبر الصبر على ما يصيبه بغير اختياره مثل نوح عمايم وهو جزء مشهور الامر المصائب السماويه يقول شخص الاسلام الجميل فهذه يسهل الصبر عليه هذا النوع الذي يصيبه بغير اختيارك لكن ماذا مال, مال خلقي دخل يسهل الصبر عليه ولا لا, لا يسهل الصبر يعني مرض اصاب الإنسان يسهل من الله وقدر الله فهذا نوع ايضا يحتاج إلى إلى صبر، لكنه هو له هو النوع الرابع ما هو؟ قارئ، أن تصبر على ما يصيبك من الناس لاحظتم معي، فما يحظر لك من البلاء من فعل الناس إما في بدنك أو في عرضك أو في مالك، فهذا النوع. يصعد الصلاه ولا يصل عليه الا ذو حق عظيم من, من وفق ربه لماذا قال لان النفس البشريه لاحقا تستشعر ان هناك من يؤذيها لاحقا وهي تكره الغلبه تكره واحد الغلبه فتتطلب الانتقام فلا يصبر ولهذا لا يصبر على ذلك الا الانبياء والسندين يبدو الفرق بين الاربعه المهم الفرق بين الثالث والله. الثالث ابتلا من الله ما الخلق فيه هذا سيتحمله اما ما كان من جهه الخلق فهذا يحتاج الى رغم الصبر يحتاج الى ايمان قوي الى عقل كبير ولو قرات في تاريخ الانبياء عليهم الصلاه والسلام وفي تاريخ النبي الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لوجدت اكثر الأذى كان من اين من الخلق انظر الى عربه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكثر الأذى الوارد عليه من اين من الخلق نعم مرض صلى الله عليه وسلم ما؟ نعم افتقر واصابه الجوع نعم افتقر واستدام عليه الصلاه والسلام لكن فتش عن سيرته تجد اغلبها من اي نوع من الاخرين وكم ذر له صلى الله عليه وسلم الاليم في بدنه في عروة في دعوته كم وصف صلى الله عليه وسلم من جانب الاخرين من جانب اقرب الناس اليه اشاعات هو مجنون اشاعات هو ساحر اشاعات هو كذاب ثم أيضا اوه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تورد حكم عليه بالقتل. كذلك أيضا ماذا فعل اليهود فيه؟ ماذا فعل المنافقون في عرضه صلى الله عليه وسلم؟ إضافة إلى الأحوال والأحداث التي جاء. فكيف كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا هذا الذي ياتي من خل؟ كان صلى الله عليه وسلم الى وبيه يقول يرحم الله أخي موسى لقد نوبيا بأكثر من هذا فصار فيتعزل أبيانك وفي موقف من المواقف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء ضربه ضربه فجعل يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا وهذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم آلوا ولما عرض عليه الانتقر قال اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلم أو لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئاً أي أخطأ يا شباب هذا النوع السني اهمها الرابع أليس كذلك؟ لأن هذا النوع هو الذي يفرق الأمة ويجعل رأسها بعيد. فتتقاتل وتنحرف عن صراط الله المستقيم لان الاعداء يتسلطون عليها وحين تختلف الامه وتتفرق وتتقاتل فيما بينها يكون هذا الرعب مفتاح لزيم كما هو اليوم في حال كثير إذن عندنا نرعى خلصة الأولى من الصبر صبر على الطاعة عظيم صبر على المعصية عظيم صبر على الأقدار الله التي لا يجري البشر فيها عظيم الرابع هو الذي يحتاج الأرض وهو ما يجري بين المسيح ان من درس منهج الكتاب والسنة وتطبيق ذلك في سنه النبي وسيرته صلى الله عليه وسلم أدرك كيف ان التربيه لما تكون حرفيه مستقيمه فانه يستقيم علي المجتمع فيصبح وحده صلبه صعبه لا يستطيع احد ان يختلفه ولا نقص ما فضل أمنى بالرغة ونعمل هذا في ظل هذه الفرق بين المسلمين أعنيه بين هذا يكون عاقبته النصر والهدى والسرور والامن والقوه في ذات الله وزياده محبه الله ومحبه الناس له وزياده اليه مالك قال الله تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بها امام ما اصابهم بالصبر واليقين تنال إيمانه. طيب، السؤال من السائل الذي سأل أحد واحد منا كيف كيف نتخلق بهذا الصبر فيما يجدي بيننا وبين هنا شيخ إصلاح في هذه الرسالة التربوية أنا فقط سأفتح لكم هذه بسرحة تتقعوها جدا في هذه الرسالة التربوية العظيمة يذكر لنا عشرين وسيلة تعيب على رأسك عشرين وسيلة ذكرها شيخ من هي؟ نذكرها بخصوص احدها أن يشهد أن الله سبحانه وخالب وفعل عباد حركاته سكناته إرادته فما شاء كان ومن المشهد ولا يتحرك شيء في العالم العلوي والسفلي لا يتحرك ذره إلى دينه ومشيئه فالعباد آله فإذا آذوق أنا أقول هذا الكلام إذا جرى لك منهم شيء يقول شخص الاسلام فانظر إلى الذي صنعتهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تستلح من الأمم يعني أخلاق الله هذا هو المفتاح ما يجري في الحال حتى فعل هؤلاء هذا تصنع ربا وطبعا الانسان لا يكتفي بها ويقول الله لا أنا أصلاق إلا أنا استسلم إلا عدوه لا وإن أبغى مفتاح علشان ما تنتقم من وانما وإنما تشهد قدر الله وقدرة الله وأن الله خالق كل شيء وأنه ما من ذرة ولا عمل يفعله أحد لا أنت ولا غيرك لا الظالم ولا المظلوم إلا والله عز وجل فإذا ارتفت إلى, إلى ما إلى ما سلط ثانيا أن يشهد نوبها هذه نتيجة للسابق والباشرة أن يشهد نوبها وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبيه كما قالتها وما أَصَارَكُمُ من مصيبه فَلِمَا كَسَلَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَا فَلُّكِمْ فإذا علم انها بسبب نوبها ماذا يصنع؟ قال يتجه الى الطريق الصحي وهو التوبه والاستغفار والرجوع الى الله عز من اجل التوبه كيف تتربى من مصر الجلوب. لما تبكي تتذكر ان هذه اذا تفتش عن المعتدي عليك او عن ذنبك فتعود الى الله وتستقبل الله سبحانه وتعالى من الذنوب التي بسببها سلطهم الله عليك من ذنبهم لك بدل ان تلومهم بدل ان تلومهم بدل, تلوم بدل ان تقع فيهم ولهذا شيخ الإسلام عبارة إذا رأيت العبد يقع في الناس إلى ألو دائما يصر الناس يكرهونني الناس يحسدونني فلان فعل بي فعل فعل إذا كان يفعل ذلك ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية يعني ما يفتش نفسه ما يفتش لماذا ابدا لكن اذا تاب واستغفر وقال هذا بنوء صار في حقه لان الابد لك الى الله اليس كذلك ارايت كان عندك نوء والناس ساكت أليس هذا استدراج من الله زوجها لكن اذا كانت عندكم فجاءت المصير فكانت سبب في الشيخ شيخ الاسلام يقول علم بن عبد الله امر الله قال كلمه من جواهر الكلام ما هي احترمه لا يرجون عبد الا رب ولا يخافن عبد الا يا سلام يا سلام لا يرجون عبد ايش إلا رب اقطع سلا ولا إيش يخاف إلا لا تحمل إلا ولا من الخلق لا يمكنك من لديه شيء وإلا تخاف إلا من لديه لا يرجون لا يتعنى قلبك إلا بك ولا تخاف لهم، لما العباد ما يقولون <تصفيق> له شيئا. العباد لو اجتمعوا عن بكرة ذي، كما في الحديث الصحيح، اجتمعوا من أوله إلى آخره على أن يضروا كل شيء، لم يضروا الناس إلا بشيء. ولهذا فتنه العامه وعن غيره أيضا عباره جميله تذكر احيانا في خطوه الاستسقاء ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا że no, ha اخذ منك مئه ريال متى ولم ما تاخذ منها ولما يقال لا أنت ما يجوز لك تردي الا مئه تقول له لا هو الخسيس اللي لي بدا لانك اذا اخذت منه اكثر اصبحت ظاهرا وأكثر الخصومات خذوها طبعا اكثر الخصومات تبدا بمهموم وتنتهي ان المهموم يتحول الى غلط من لم يواقف الله عز وجل حينما يقع عليه المن يتجاوز زمله كان النفس تحب الاتقان الرزق انظر الى اقسط شيء بين الاطفال الى واحد اعطى واحد كف من من الأطفال يعطيه كفة مثلها؟ أغلبهم واحد على يمين على يسار، على ثلاثة على أربعة على خمسة على سنة هذا عند الأقصى ليه غضب وعند العقلاء الرجال أيضا إذا استحكم فيهم الغضب يقولون كيف كان الصار؟ كيل الصاع صاعين صح العدو عدو غير خلق عدو من اعداء الدين واعداء المسلمين هجم على المسلمين اعطه الصاع خلق وادبه لكن اخذ في الاسلام احيانا زميلك في عقل احيانا جارك احيانا الزوج والزوجه انت اياه في شركة انت اياه في كذا انت اياه في عمل انت اياه في كذا الى أخوكم يا اخي مصر وفتش يجري الان في الاعلام من كيد الاتهامات والكذب والتزوير بالله عليكم هذا نوع من هذا نوع من الطفل ايوا الله القسم الثاني بين الاول وتزاوج السياسي الثاني هو الظرف من عفا واصل فاجره على الله فيقول شهد الاسلام عليك أن تشهد حسن الاجر والاصل ولهذا جاء في الاثر ينادي المنادي يوم القيامه ألا ليوم من وجب اجره الله قال فلا يوم إلا من وذلك من سلامه القلب باخوانه ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام واراده الشر وحصل لهم من حلاوه العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا واجلا على المنفعه الحاصله لهم بالانتقام العفو فعوض عنه الوف من الدماء فحينئذ يفرح بما من الله اعظم فرحا لان النساء يصبح شخص غير مختلف شخص سليم القلب ليس بيت لا ينتقل في سور في فرح القلب افضل من لو تقبل الخامس ان يعلم انه ما احد القبض الا وثر ذلك يجده في نفسه فاذا عفا عز يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو الا عز كيف يكون عز عبد الغالب لان مظهر القضيه ذل اليست فلان ظلم فلان فلان اعتدى على فلان على اخيه وفلان سكت الصوره صوره منه لكن هي الحقيقه هي عز بل الشيخ الاسلام في هذه ما يقول يقول إنه إذا انتقم أصابه بناء وهذا واقع يضع لنا واقع لنا احيانا الوقت عليك واحد وترد ايش الكلمه بعدها بعد ما تنتهي ماذا تشعر؟ تشعر بنوع من الغضب يعني ما شيء صح ولا؟ قبل لما أخطأ عليك أنت ايش ها؟ كما يقال عندك أشياء عندك أشياء انت مظلوم عندك شعور لاحظ ولا لا تبحث عن حسنات تبحث عن عفو تبحث عن سماحة، عن خلق عن كرم، عن شيء يعرفه الناس عنك. صح ولا لا؟ كل هذه الأشياء كنت قبل قليل مستعداً تحصل عليها. بعفوك. رديتها رجعت صفر. إذن العفو يزيد الإنسان عزة حتى لا يظن العاقين هو إذا عفا عن أخي فإنما هو ينمر السم بشيء من كلا السادس يقول شيخ وهو من الفوايد هل يشهد أملك الجزاء, الجزاء كي. قالت ما لا تقول؟ تقول ما أعظم؟ صح ولا؟ وماذا؟ طيب أنت فيما بينك وبين الله وبين الخلق أنت عندك ظلم ولا معنى؟ أنت السلي 100%؟ بمين؟ قال لك لو فتشت عن نفسك لوجدت لو نفسك أيضاً أنت وجدت نفسك رائعاً لنفسك أليس كذلك؟ فحين إذا عفوت عن أخيك عفا الله عنك. من غفر لأخيه غفر الله له. يجزيك الله عز وجل من جنس هذا، فيعفو عنه يعينك على الصبر، يعينك على التوبة. يكون شخص السب يكفي العقل عليه فائدة. الصبر ما هي؟ إنك إذا عفوت عفَّ الله صبرت وعفتك فلان لأن الله أكرم وهو الكريم سبحانه وتعالى فإذا عفا عبد يجازيه بأن يعفوا وإذا كان الإنسان ونحن كذلك بس الله يرضى يعلم من نفسه كثرة الذنوب الخطايا والمعاصي إذا يدلون ويكونوا سبباً في حصول عفل الله منك يا عبد الله فحليك أن تسابق أشياء وأنا تنقل للناس السابق وهو مهم لأن نحيط ربوية عملية في حياته السابق ماذا يقول لك؟ إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابله ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه وفاتته المصالح وهذا عجيب من ناحيه الإنسان الانسان الذي اجياله يريد ان يظن ماذا يا وبكلم فلان علشان ما يسوي له وبسوي كذا نشوف فلان ونزور فلان ولازم سوي كذا والموضوع الفلاني يرل له كذا لازم أعرضه بالطريقة الفلانية شغال ليل ونهار وين علشان نتكلم فيضيع عليه زمانه ويتفرق قلبه فإذا ما عرف وصفح فرغ بلده وجسمه لمصالحه التي هي اهم عنده من الانتقام صح ولا اعطيكم مثال تاجر تاجر تاجر في بضاعه معينه بينهم تنقص واحد منهم اثنتي إما في نوع بضاعته أو في سعره يعني أنا ما يقولون مع قرار الثاني له حالة هذا الحالة, الحالة الأولى انتقام ماذا يصنع؟ اضطراب عصبي هذا كذلك الضغط الاتفع السكر الاتفع وبعدين كيف ينتقل منه وبعدين كيف يخطط لذلك؟ القلب مشهور والذهن مشهور وتركت جارك كم يخسر يخسر كم بينما هذا التاج لو أننا قال الله يعلم أفل الله صديقنا وعزيزنا وبينه و الله يعطي صار الله من السلام واستفاد من زمان ومن تجار تماما مثل ما يشعر به التاجر أنه فلان حسد واخذ عليها الصفقة هذا إذا أحرق نفسه هو الذي يدفع الفاتحة بينما لو قال قدر الله وما شاء فعل هذه الصفقة ما كتبت لنا دعونا ننشغل بتجارتنا ولا ربما عوض وخيرا من ما الثامن يقول حفل سبنت الميلة أن انتقامه وصفاه وانتصاره لنفسه انتقامه لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم التقى لنفسيك من كنت تزورني الله صلى الله عليه وسلم اتخذ بدين الله نعم نغضب لكن لان مقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه عظيم ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينتقل نفسه فاذا كان انا وانت وفينا من الذنوب والمعاصي والشرور والافات وغير ذلك لو فتشنا على انفسنا لوجدنا الواحد منا لا تساوي نفسه شيئا ياتي ينتقل منه الذين اخذت اموالهم هل امر النبي صلى الله عليه وسلم ان والله لا اي واحد قولي تعال ابحث عن من هذا لا لا ليه كانه غيه في سبيل الله فاجره وهنا فكره مهمه تتعلق بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حجه الوداع لما سئل هل تسمم في ذلك؟ وهل ترك لنا عقيم؟ إيش؟ من رجال الأنثى اللي ورثهم ورثوه من جده كفي مكان ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم عقيد بن أبي طالب وكان على الشيء استولى عليه على البيوت كلها وضاع استولى عليه. فلما حج صلى الله عليه وسلم حجه الوداع سالوا تستسكن في بيتكم قالوا هل ترك لنا عقيلا من يعني ايش يعني أخذه في الجاهليه اخذه وهو على شكل ما انطره سهيل الذي خرج من ماله هل سمعتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى وقال من اخذ ماله في الابناء وانما ربح البيوت إذا كل ما يجري لك وأنت عملته في سبيل الله فأجر أجرك على ما على الله عز وجل فليس الله يقول الا الله اشتارنا إن من المؤمنين وضعنا الثمن أن الله قلت نفسه بعد النفس ماذا ينقف؟ بعد النفس الماء ماذا وهي يعظيم جدا مهما أي داهة الله عز وجل يأمر المعروف ينعا كي يؤذى هي كان تنتقل أجر كرام ان كان شيء مدي لنا لا أس. كما كان يرى رسول الله أسنى. لا الأمر العاشر مما يعين على الصبر أن يشهد معية الله معه إلى صبر ومحبة الله له إلى صبر ورضاه عنه إلى صبر ومن كان الله معه دفع عنه انواع الاذى والغرات ما لا يدفعه احد من خلقه قال الله تعالى واصبر ان الله مع الصابرين وقال تعالى والله يحيى مصبر اني مشر معيه الله لك اصبر واذا لم تصبر فاتتك هذه المعيه فاتتك هذه المعيه العظيمه انني معكما اسمع الله. هذا كذا قال الله لنصر فمعية الله لك ومحبه الله للصابرين إنما يقصر عليها من صبر الحالي عشان يشهد من الصبر لصليمان فلا يبدل من إيمانه في رسول رسول فاذا صبر فقد أحب أزالي وصامد من رسول الإيمان لصف شكر وصف صبر يا يخبر إيمان الثاني عشر أن يشهد أن صبرهم حكم على نفسه وقهر الله وغلب كلها فمتى كانت النفس مقهورة معه المغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك يا سلام يا سلام على هذا المهلك للإنسان الحريدي يضرب نفسه هو ليس كذلك، ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الضرب هذا هو الذي فإذا كنت صابرا على نفسك في القضايا التي يسمح لك فيها بالرد تغيرك قويا. وأنا كغالي لنفسك مسيطر عليها قاهر الله فحينئذ إلى أنتقادك أن تغوراتك تقود أن تقودك إلى ظلم أو معصيه محص لأنك قوي بينما يروش الإنسان إذا كان سامعا لها مطيعا لها تطلب انتقاما ينتقم تطلب الغضب وسط عام اخبر كبير وشمعه الى من خلقه عز عشر ان يعلم عنه اذا صبر فالله ناصره ولا وجود فالله وكيل وانصره I'd ليس ذلك هو الواقع انه ياتي ويعتذر لمطر نعم ولو بعد حين واذا كانت هذه الاسئله راها الناس فان الناس لا ولا يهمونك فتسلم حتى من لون الناس ويشهد لذلك الله تعالى ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه علاقتكما كانه ولي حميم وما لقاه الا الذين صبروا وما لقاه الا ذو حق ناظر واضحا لي لانسجد صبر فهو نور الاحسان هذا الاحسان يعود الى صاحبه المراجعه ما هو والله لو كان اسرع الناس خلقا وصاحب نفس عصيه إلا ان الاحسان في لحظه انت عندك فيها قدره على الانتقام لولا ما تبدا عليه في المخرج واظنه من انه كثيرا ما يعتذر ذلك الذي اخرج سببا لزيادة شر خصمه وقوه خصمه وفكرته في انواع الاذى التي يصيب كما هو فإذا فاذا عفا من النار انظر الى التحديد يعني علم نفسك والله كل مساله يعني جزء من علم نفسك ماذا يقول لك اذا انتقم ماذا يحدث الخصم ما لا يصنع اذا انتقلنا منه ها يعود مره يزيد في خصومه ويزيد في التفكير في انواع الاذان هذا هو الوقت و يقول لك عقلا عقلا تقتصر على خط الضرائب تكون سببا في وقوع الضررين الاول والثاني والثاني اكبر كانك حقا تقتصر على حق الضرر ما هو خف الضرر الاذى لا هو الاذى لا الاذى انتهى لكن انت تتخصك اذا قابلته سيقابلك وسيتفنن في إيصال الاذان فتسمع وهذا فيه من الاختيار بالنسبه للعادل الحكيم السادس عشر وهو اهمها واخطرها ان من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد ان يقع ضده لان الانسان لا يقتصر على قدر العدل لا علما ولا إرادة انتبهوا لهذه المسألة لا علما في فكر المسألة ولا إرادة التي متعبكة من نفس المشارك وانا أسألكم ايها الحمد وربما شاهد هل في خصوم واحد غرم ثاني والثاني رد عليه بقدر أو زاد. وان الانسان من مظلوم الله. الله ينتصر له ويستجيب لدعائه الى ايش الى الله بسبب مساله اما تعرفون ان في القصاص القصاص في الجراحات درس ها؟ الموضحة والموضحة نسي كلها الجراحات هذا فيها قصص لنا كثيرة قصص لكن أخطرها من سأله من الناحية الفقهية والطبية ما يسمونه إيش بالسراء ما يسمونه بالسراء كيف قالك الجرح يسري فبدل ما هو جرح صغير قد ودي له بات ولهذا قال الفقهاء انه لا يقتصر منه حتى ايش يبرا المظلوم المجروح جاء في حديث فمن طلب القصاص من خصمه ثم قص منه فسرى جرحه إلى ما هو أشد أو ما هو اذا إذا من فيها مشكلة ما هي ها؟ إن الزراح الانتقام من الناحيه المعنويه مثلهم الانتقام جاهد بالضبط على ما يكون جرع في جرع على نفس الجرع بفضل الانتفاق الشر في الغرب يزيد فإذا زال تحول الإنسان وإلا السابع عشر أن هذه المعادة لما يسبب إما لتكثير سيئة أو رفين فإذا فإذا انتقام انتقام يعني أي شيء يجو عليه من المصائق ومنها هذا البلد أحكم اما تكفير لنور واما يرفع الارض وهذا لبيان انه حينما يراه اشد الناس بلاء من الامثل فالامثل لا يقول القائل كل مصيبه انما سببها الابتلاء الابتلاء بابه اوسع يبتلى العبد ويكفر عنه سيئاته ويبتلى العبد وقد ترفع به درجاته الثامن عشر أن صغره وعفوه من اكبر الجند له على خاصه يعني انت واحد ظلمك ماذا تحتاج تحتاج الى جند صحبه وليس بعض الناس يذهب الى اخيه الى اقرباء الى كما يقال واحد مسؤول في مكان ما له سلطه الى كبيره ماذا يريد الجند حتى ينتقل. قالت اعظم جن تنتصر بهم على خصمك ويجب العفو الصالح لي قال لان عفوك وصبرك موجب لذل أولي عدوك وخوفه وخشيته من الله ومن الناس صح ولا اذا هو طلب ولم تنتقم منه وصبرت وعفوت هو بينهم إما أنه ينتظر قرة الله له فهو ذلك أو ينتظر لوم الناس له فهو أيه يقول شيخ الإسلام وهو يعبر تعبيراً الدقيق يقول أكثر الناس إذا شتم غيره ثم شتم استراح صح ولا لا ليش استريح لانه العمليه ها؟ ما انت ما فيها تواضع شتم ما رح يمشي مبسوط اذا انا ماذا يقول هذا يدون على أن صاحبه لون مشتم. آه نرجع للصوت ولا لا. لقيت ما سيجده يعني أنا كيف أقول هذا الكلام؟ يدون نفسه لو دعا عليها دعوت يعني أنا أخاف الله مواد بوطنه إذا أنا كيف أنتصر؟ ثامن عشر <تسع> وهو قبل الأخير أنه إذا هفّ عن خصمه استشاع نفس خصمه أنه فقّه وأنه قد ربحه فلا يزال يرى نفسه مظلما وكفى بهذا طبعا وشرف كيف أنتو المسألة يعني إذا واحد اعترف ثم هذا المعتدي كيف يصنف هذا الذي عرف عنه انه فوقه وليدونه ولا مثل لا كانت وهذا واقع ولهذا يستعين منه يخجل اليس كذلك يخجل خجل هذا الخجل بينما له ما بينه ويمشي ما خجل يا كيد وهو يقول له السمري وكيد كذا ما كذب استبقى فالبصر تجده ما سنحل ويونا ايضا اذا سبحان الله عظم رفعه الله لأن خصمه عفى الاشرار هي خيره وهي جميله طنه الى عافى وصافى فتولد له حسنه اخرى وتلك الاخرى تولد له اخرى وهل هو مجرى فلا تزال حسناته في مزيد فان من ثواب الحسنه الحسنه كما ان من عقاب السيئه السيئه بعدها وربما كان هذا سبب لنجاته وسعادته الامنيه فإذا امتقى وانتصر زادتك لأن الخلق الكريم يخلص، ولهذا النساء إذا حفى يصبح له خلق أليس من كرماء العرب والذين عرفوا بالسماح خلق الك كل خلق أجده ولا يقتصر الحصر على بل وفق الى عباده الى طاعه الى ربعها هذه فوائد يشعرون حتى نحقق الخواف ما بيننا ولا تزننا عند الله فلنكون امه متكافئه متراحمه اسال الله يجمعنا على الاخوه الإيمان والصفح والعفو وان يفعله رجعتنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين